119. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون 110. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 111. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 113. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما الثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدا فاستحبوا العما على الهدا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجَجِينَ الَّذينَ آمَنواَ وَكَانواَ يَتَّقونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانواَ يَعْمَلُونَ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 وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وَلَا أبصاركم وَلَا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أضَاعَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 119 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 110 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم, ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون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 وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أعوفكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم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 111. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون 112. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 122. بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 123. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 119. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى 119. أولئك ينادون من مكان بعيد 110. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 111. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَابِدِ إلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ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 وَإِمَّا سَأَاهُ الشَّرُّ فَيَأُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ ما لي عده للحسناء؟ فلن ننبأ أن الذين كثروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا أبيجان به، وإذا مسه الشر دعاء عريض. 111. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد 112. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 121. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد 122. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.